حرامات يا <تصفيق> والله حرامات حرامات العشرة ذي حرامات ضع العشق والوقفات للمتعب راح التعب سواها بي البذات مشغول بالعلاقات ملته وانسوا سهرات عايف نون أسهر وحن هو بحضن غير ريبات وتخيل واصل مرحلة تمنيت موت وما مات والله طوال بعمره ما يخاف الله حرامات ندمان على حبها. حبيت هالم وإنسان أنا بحلم ولا بعلم معقوله لمعدة الخان هاي اللي مو بالحسبان ومن نفسي جدا خجلان بالحب وعادني وياها خذني نشط وردني غرقان سوى التبيد ومن علي طبق علي النسيان ما خجل من العشرة كرهت الجانب القصري حرامات القطر شمم الشعب ويا النبضات خل الغدر كان جسر اعبر عليه حرام